الله ربي للهدى دیلن go game و جو Hey. إلهي عبدك الجاهل فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تغضر فمن يرحم فَكَمْلِ <تصفيق> اللَّهِ out والوجود سكون الليل أقبل والوجود ك أعلام الخيال تتوافد تترقى فتسباق في الخيال فتسباق في الخيال. of And don't okay. بيديك أنت الأمر بيديك أنت الأمر يا they're <laughs> old. أسلمت وجهي للذي أطعني أسلمت وجهي للذي أحياني. Good. عبا